المسألة التاسعة والأربعون إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم محكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بخصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتابه على خلاف الواقع يعيد صلاته. فلو فعل ذلك وكان ما فعله بطابقا للواقع لا يجب عليه عادة الصلاة هذه المسألة مسألة من اتفق له أثناء الصلاة مسألة لا يعلم من حكمها هذه المسألة لا بد من التفصيل فيها بين صورتين. الصوره الاولى ان يمكن الاحتياط الصوره الثانيه ان لا يمكن الاحتياط ولذلك نرى سيدنا ابن البيغاني وسيدنا ماوس وسيدنا يركزان الحشر الحاشيه اذا لم يمكن الاحتياط ياتي كان صاحب المال الأولى الاولى انه يمكن الاحتياط كما ان انسانا شك في صحه قراءه الفاتحه بعد دخوله في السوره ولا يدري هل أن الفاتحة والسورة شيء واحد فلم يتحقق التجاوز أو أنهما شيئان فتحقق عنوان التجاوز ذلك فكر هل أن السورة والفاتحة واجب واحد بذكره فلا يتحقق التجاوز بذكر السورة أو أن السورة والفاتحة واجبان قراءة الفاتحة وقراءة السورة لذلك إذا دخل في السورة يعد تجاوزاً في هذا الإنسان يشك هل الدخول في السورة محقق للتجاوز أو ليس محقق للتجاوز؟ وهو قد شك في صحة القراءة لأنه على أي حال يمكن إيحاء. يعني يأتي بفتح جديد ثم يأتي بالسورام ما لم يقرأ يمكنه إيحاء. ولو فعل ذلك لا بقصد التشريع. وإنما بقصد رجاء المطلوبيه لا يعد ذلك مخل للصلاه حتى لو تبين له بعد ذلك ان قراءه الفاتحه كانت صحيحه او تبين له بعد ذلك ان الدخول في السوره يحقق عنوان التجاوز حتى لو تبين ذلك صلاته صحيحه لانه ما اخل بشيء ركنين ما في الأمر اعاد الفاتحه واعاد السوره واياه الفاتحه والسوره برجاء المطلوبيه لا يعد امره مخلا بصحه الصلاه فهذا المورد يمكن الاحتياط به طالما غير اهسان واما اذا لم يمكن الاحتياط كما اذا اهوى الى السجود بعد ان هوى الى السجود شكا في أنه أتى بالركوع أم لم يأتي بالركوع هنا الأمر يدور بين أمور ثلاثة إما أن يرجع ويأتي بالركوع وإما أن يقطع صلاته وإما أن يستمر في الصرات إن رجع وأتى بالركوع فهو يحتمل زيادة الركوع إما واقعا أو تعبدا زيادة الركوع واقعا كما لو أتاب الركوع واقعا الآن أزاد ركنة الزيادة الربنية ممطلة ولو في غير حالة الامات أو زيادة تعبدية بأن يكون ما اتى الركوع واقعا ولكن الشارع يعتبر الهوي إلى السجود تجاوزا عن المهن فلا يحق له الرجوع بل المخروض أن يبني على الاتيان بالركوع تعبداً فالاتيان بالركوع وإن لم يكن اتابعي واقعا لأنه يعد زيادة تعبدية لا زيادة واقعية لأن عندهم خلاف يبدو أنه الدخول في مقدمة الجزء الآخر تجاوز أو ليس بتجاوز الدخول في نفس الجزء الآخر تجاوز بلا إشكال لو دخل في تجاوز لكن الدخول في مقدمة الجزء الآخر تجاوز أو ليس بتجاوزين فهينئذ هو يحتمل إذا رجع واتى بالركوع أنه ازال الركوع إما واقعا واما تعبدان فما يمكن أن ولو أنه قطع الصلاة احتمالا يكون خالف الحكم المشهور عند البطارة وفرما قطع الفريضة، فإنه عندهم يحرم قطع الفريضة الصحيحة، فعندهم يحرم قطع فريضة الباطل، يحرم قطع الفريضة الصحيحة، ويحتمل أن هذه صحيحة لأنه أدى الركوع رافعاً، هذا ممكن، لا إحنا هنا إذا علمنا الطريقة. وإن استمر في الصلاة، فإن قال لا نغاتي بالركوع ولا أقطع الفريضة. من المحتمل ايضا انه لم ياتي بالرجوع فتكون الصلاه فائده للروك اذا على جميع الاحتمالات ما يمكن الاحتياط يعني لا يمكن ان ياتي بعمل يحرر انه مطابق للواقع بل جميع الاحتمالات فيها احتمال مخالفه للواقع بالنسبه لهذا الانسان الذي لا الآن يمكن الاحتياط ايضا على صورتين الصورة الأولى أن يكون وجب عليه التعلم قبل الوقت والصورة الثانية أن لا يكون وجب عليه التعلم فإن كان وجب عليه التعلم بأن علم بابتلائه بهذه المسألة في الوقت أو احتمال الابتلاء فإن احتمال الابتلاء كان في وجوب التعلم ثمان سبابا مع علمه أو احتماله الابتلاء بحيث تنجز عليه وجوب التعلم، لكنه لم يتعلم وعصى ودخلت الفريضة وانقلب المسألة. بالنسبة لهذا الشخص تنجز عليه الواقع، لأنه لما وجب عليه التعلم والتعلم طريق لإحراز الواقع. فقد تنجز عليه الوجوب الواقعي من خلال وجوب التعلم تنجز عليه الواقع والاجتهاد اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني فلا بد ان يفرغ يقينان عما وجب علي. لكن لا يمكنه الفراغ اليقيني باعتبارنا على اي احتمال يحصل فراغ احتمالي مو فراغ يقيني على أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة لا يحصل فراغ يقيم بالفراغ احتمالي لأنه يمكن أنه خالف الواقع في أحد احتمالات الثلاثة. النتيجة هذا؟ النتيجة حينئذ هو يبني على أحد الطرفين يعني ماني يبني أنه أتابع الركوع أو يبني على أنه ما أتابع بالركوع فأدي الركوع يبني على الاديان لأحد الطرفين. لكن بقصد رجاء المطلوبين لا بقصد أن واجبه كذلك ثم بعد أن ينفض من الصلاة يعرضها على فتوى المشهدية ومقلبية فإن طابقت فقد أتى بصلاة صحيحة لأنه لما قصد رجاء المطلوبين تمشى منه قصد القربة فاتى بقصد مصحع لعبادية العبادة وإن بيكون مطابقا فعليه الصورة, الصورة الثانية ان ما يكون وجد عليه التعلم كان مأفلا بالمره هذه المسئلة أو ناسيا فلم يجب عليه التعلم قبل الوقت ثم دخل في الصلاة وارتلى بها المسئلة هنا يكون مخير بين البناء على أحد الطرفين والاستمرار وبين أن يقترب يجوز له قطع الفريضة. فالصورة السابقة لا يجوز له قطع الفريضة. في هذه الصورة يجوز له قطع الفريضة. لماذا يجوز له قطع الفريضة؟ لأن رجعنا إلى باب قطع الفريضة نجد أن هذا الدليل لخري على حر قطع الفريضة. وهذا الدليل ليس الذي لا تقتل أعمالكم. إبطار العمل هو الاتيان بمنافين يثبت إبطار العمل. مو إبطار العمل بقطعه. المقصود ولا تبتلوا اعمالكم هو الاتيان بعمل ينافي صحه العمل هذا المقصود به لا ان المراد بالبطلان العمل قطعه لا يدل عليه الدليل فلا يوجد دليل لطفي يدل على حرم القطع الفريضه انما الدليل هو الاجماع اجماع الفقراء والاجماع دليل لطفي يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن من حرمة قطع الفريضة التي قام عليها الإجماع هو صورة كون كونه, كونه متمكنا من الاتيان بفريضة صحيحة. من كان قادرا على أن يأتي بفريضة صحيحة تامة لا يجز له قطعها. أما إذا ما يدرج تامة وسمع ما يجوزه قطعها. يحرم القط عند تمكنه من إتمامها صحيحة وإذا ما كان متمكن من إتمامها صحيحتان، فلا معنى لحرمة القط عليه هو غير قادر على إتمامها صحيحتان. القدر المتيقن من معقد الإجماع على حرمة قطع الفريضاء هو التمكن من إثيان صلاة كامة صحيحة إذا كان متمكن ذلك يحرم فالصوره السابقه متمكن ولو من خلال وجد التعلم لو تعلم لتمكن لكنه لم يتعلم ففي السابقة السابقه يحرم عليه قطع الفريضه لأنه كان متمكنا من اتيان طريقه طائمه صحيحه ولو من خلال التعلم لكنه لم يتعلم في هذه الصوره هو غير متمكن لم يجب عليه التعلم لأنه كان غافلا ولا تعلم حتى يتمكن من اتيان الفرض الصحيحه والآن دخل في الصلاه لا يتمكن من اتيان فريضة صحيحة تامة على كل احتمال يحتمل مخالفة الواقع هذه النسبة لا يحرم على الفريض فهو مخير فيه. المهم على كل الصورتين لو تبين أن عمله مخالف لفتوى مجتهد فهل يفصل هنا بين كون المخالفه في غير الأركان فتصح الصلاة لتقعدة لا تعاب وضع كون المخالفة في الأركان فلا تصح الصلاة او لا يتصل وقال البطان في الجميع سيدنا الأخوة القبسسة ترون ببطان في الجميع سواء تبينت المخالفة في غير الأركان او تبينت المخالفة في الأركان لا وددها لهم عالة الصلاة لماذا؟ لأن قاعده لا تعاد موردها كما ذكرنا سابقا من شك في العمل بعد الحمل أما من شك في أثناء العمل عمل صحيح أو ليس بصحيح هذا أنه مكلف بنفس العمل مو مكلف بالاعاده وعلى المعادة حتى نقول لا تعاد لسان لا تعاد ظاهر في الشخص الذي لم يكلف بنفس العمل وإنما هل هو مكلف بالإعادة وليس بمكلفين قاعد ما فعله أما الشخص الذي مكلف بنفس العمل بعد ما نجد قاعده ذا عام وهذا إذا اجتفته إلى المسألة أثناء العمل صار مكلفا بنفس العمل ان هذا العمل أأتي به أو أقطعه وأدني من جديد صار مكلف بنفس العمل وليس غير مكلف بنفس العمل بل هو مكلف بالإعادة وعدم الإعادة فحيني لله لا تشمل مقالب تاته عامة فلو تبين في المقالب في الأركان فغير الأركان, الأركان هذه المسألة المسألة الخمسون لاحظوا تعليق السيد البياني إن لم يمكن الاحتياط يعني لاحظوا الصورة الأولى وإلا فهو المتعين كلام السيد الإمام مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط وإلا فالأحوض العمل على طبق الاحتياط مسألة خمسة يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلام أن يحتاط في الأعمال في مدة الفحص عن المجتهد الجامع للشرائد أو المجتهد الأعلام يجب عليه شنو يحتاط في الأعمال لأمر الأول قلنا سابقا أن أنه إذا أدرك العقل النظري التكاليف الواقعية إما أدركها على نحو العلم الإجمالي أو أدركها على نحو الاحتمال حكم العقل العملي باللزوم قطاع في التكاليف أيوة. وحيث أنه لم يصل إلى التقليد بعد لأنه لم يثبت عنده وجود المجتهد أو لم يثبت عنده وجود الأعلى فما حصل على التقليد أو ما تحقق عنده التقليد حينئذ لا محال لا بد أن يحتاج ففي كل مورد يحتمل تكليف الزامي يحكم العقل العملي على أي فأم تحتاج الاشتباه يقيني لكل هذا الأمر الثاني دائرة الاحتياط أقوال المجتهدين مو الاحتمالات الواقعية. يصير احتمالات الواقعية. ترى مثلاً ترددت الصلاة بين الأربع جهات. إذا براع الاحتمالات الواقعية ما صلّى فعل. إذا براع قال المستهين لا أدرى. من المستهين يقول يصلي إلى اي جهة يظنها الخير. ومشهيد آخر يقول لا لا يشرط الضن لاختار أي جهة ويصلي إليها وإن لم يحصل ضنها. هنا اذا قلنا يراعي احتمالات الواقع يصلي الى اربع جهات اذا قلنا يراعي احصاء الاقوال فيصلي الى الجاهل مضمونة لا غيرها دائرة الاحتياط في المقام الاقوال للاحتمالات الواقعية لماذا لانه قاطع بان احد هذه الاقوال حجة في حقه فإذا قطع بأن أحدها حجة في حقه فلا محالته يكون مأمورا بالعمل بأحوط هذه الأقوال ولا يجب عليه العمل بما يوافق الاحتمالات الواقعية بعد قطعه بأن أحد الأقوال فجة صرابب؟ لأنه إذا قطع بأن أحد الأقوال فجة وعمل على أحواطها إما أنه عمل بالحجة أو ما خالف الفجة أنه عمل بالاحتياج فإما أنه عمل بالحجه او انه على الاقل ما قال بالحجه فبالنتيجه يكون عمله عمل صحيح انطرح الله طيب تعليق هني ثلاثه سيره بان يعمل على احوط اقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوار لأنه هو مبنى في وجود الاعلى الأعلم احتيار لذلك هنا على الأحوار يعمل بأحوار الأخوار على الأحوار اعتبار أصل مبنى في وجود تقريب الأعلم هو في أعماله بان يحتاط في اربعه أربعة ويكفي فيه سيد الحوية أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز قيده فيها في هذه الأطراف يأخذها سجم البيان. أو يعمل بأحوط الأطراف رابنا حيث الآن زين المسألة الواحد والخمسة تكلمنا فيها السابقة المسألة الثانية والخمسة اذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي, الحي في هذه المساله يعني مثل البقاء على بقاء ما قلده الحي وكثير من الناس لا بقوا على تقليد السيد فليس <تصفيق> غير او نسقط في السيد الامام اكثر ناسخ السيد اذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المساله كان كمن عمل من غير دقل البيان المهم تعليق سيدي بالبيان في هذا بل كان كمن قلد بلا دقل فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي مع شنو؟ صح جميع أعماله وإلا كان كمن عمل بلا دقل سيقول بيان يقول عندنا كبريان مو كبر واحد كبرى الأولى من قلد بلا تقليد كبرى الثانية من عمل بلا تقليد كبر من قلد بلا تقليد إنها عدة موارد إنسان يقلد غير الإعلام مع وجود الإعلام قلد بدون تقليد يعني قلد من دون أن يستند في تقليده هذا الى فتوى الإعلام يسمى قلد بلا تقليد إنسان قلد الميت ابتداء أو بقاء ما يفرق من دون أن نرجع إلى الحين قلد يعني قلد لا عن تقليدهم يعني لا عن استناد إلى حجة القرية قلد لا عن تقليدهم إنسان افتره أحرز مطابقة عملي لفتاوى المشيدات من يسترده لهم بناء على اشتراف الاستناد في التقليد إنسان مثقم طالع فتاوى مثلا اشترضو شيخ حملاء من زين الدين الفتاوى عصرية طالع فتاوى وقال فتاوى الفطيقة تعجبني فقال انا اعمل بفتاوى الشيخ مو من تقليد له من ان فتاوى ارضاها انا من باب ان فتاوى يعني تروقه او تعجبني فعمل بفتاوى هنا هو محرز مطابقة في للفتاوى لكنه لم يستند إليه في العمل فمن يشترط بالتقليد حيثية الاستناد تأثر الاعلام السيولي لا مسيولي التقليد هو العمل استنادين من يشترط بالتقليد حيثية الاستناد يقول هذا قلت بلا تقليدين قلت بمعنى طابق عمله فتاوى المشتهد الذي يجب الرجوع إليه لكن تقليده هذا بلا استناد، طرقلت بلا تقليدين. أما من لا ذلك مثل سير سطان، ولا تقليد وإحراز المطابقة، لا حاجة لحيفيد التقليد هو احراز المطابقه اذا أحرز مطابقه عمليا فترى من شئ فهو مسلمان، فلا حاجة للإنا حيفيد فلا دليل على حد سبق نحن نقول هذه كلها صور وصوريات الكبرى من قلد بلا تقليد من قلد بلا تقليد هذه الكبرى ما هو حكمها حكمها البطلان الظاهرين بل بطلان الواقعين يعني من قلد بلا تقليد ثم التفت لأنه صحيح ومقلد للميت الخدان أو بس المفروض في تقليد الميت بقاء الخدان يرجع إلى مستند مسلم الحجية المفروض في تقليده الميت ابتداء أو بطاعا يرجع إلى مستند مسلم الحجية كفتوى الحي مثلا أو هذه من نفسه مثلا أو قطعا إذا كان قطعا بصحه تقليد الميت ابتداء لا يجب عليه التقليد لا تقليد في القطعية المهم المهمة يرجع إلى مستند مقطوع الحجية فهذا الانسان الذي قلد الميت ابتداءا او بقاءا او قلد غير الاعلم مع وجود الاعلم من دون ان يرجع الى مستند قطعي الحجيه كفتوى الحي الا اعلام فلهذا يستقرن قلد بلا تخيي هذا الذي قلّد بلا تقليد ما هو حكمه حكمه البطلان ظاهر ما هو البطلان ظاهرا أي لا يجوز له أن يجتزئ بما عمل ما لم يعرضه على مداول هذا مع البطلان الظاهري البطلان الظاهري ما معنى عدم صحة العمل البطلان الظاهر معنى عدم الاكتفاء بالعمل ما لم يعرضه على بعبارة أخرى بطلان الظهري هو مؤدى قاعد الاشتغال الاشتغال اليقيني في الفراغ اليقيني وأنت لم يحصل عندك الفراغ اليقيني لأنك تحتمل أن عمل غير مقابل في الواقع واضح سيدنا البلبيغاني يقول الآن مسألة من مسألة شخصا بقي على تقليد الميت نبحث في ناحية كيف ناحية. هل تقليد البقاء صحيح لولا الناحية الثانية هل أعمال في هذه المدرة صحيحة أو هل صحيحة؟ إذن ناحية الناحية الأولى يجي الكبرى الأولى الناحية الثانية يجي الكبرى الثانية هذا شخص قلد الميت تقليدا بقائيا نفس البقاء على تقليد الميت صحيح أو ليس بصحيح هذه مسألة مسألة الثانية على فرض أن البقاء ليس بصحيحين هل أعماله في هذه الفترة صحيحتنا مجد صحيحتين هذه <تصفيق> مسألة بالفترة من ناحية المسألة الأولى تجي الكبرى الأولى ما نقلق بلا تقديم هذا قلق بلا تقديم ركمه القطنان ضارع فلابد أن يعرض على كتاب الحين عرضها على كتاب يبين ان الحي يقول البقاء على الميت جائز فاذا تقليده صحيح تبقى الان الاعمال اعمال قطعت مصير صحيحة اذا صار تقليده البقاء صحيح فقد كان اعماله صحيح اجينا الشقه الثاني لا إنسانا بقي على تقليد الميت ثم رجع الى الحي لحيدا انا ما اجوز البقاء احرم البقاء على الميت لا محاله يسال السؤال الثاني كما هو عظم اعمالي تجد الكره الثانيه حكم اعمالك هذه تركها كمن عمل بلا تقليد فإما أن تطابق فثاوى فتكون صحيحا وإما أن لا تطابق فتكون صحيحا صار واضح من بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي يبحث فيه عن ناحية اصل أصل البقاء على التقليد هذه في هذه المساله تاتي كبرى من قلد بلا تقليدين الذي يحكمه البطلان بطلان بعد ان يثبت ان تقليد البقاء صحيح وبدل صحه تقليدين صحه اعماله اذا لم يثبت ان تقليد البقاء صحيحنا عمل لا بد ليس عن صحه اعماله فتاتي الكبرى الثانيه وهي من عمل بلا تقليدين واضح واضح تعريف السيده يعني هذه التعريف طبعا في فيعتبار أنه لا فرق كأنه التقليد لهم أصلنا إلى حيث انبداع عمل بعد في تقليده صحيح أو ليس بصحيح ثم في عمليه صحيح أو ليس بصحيح ما إلا فرق. لا تتبقى من العمل التقليد في حد ذاته حتى لو التزمنا بأن التقليد هو الالتزام النفسي إذا التزمنا بأن التقليد هو العمل فالبعضك آتك في تبدأ للتقليد وله أو التزمنا بان التقليد هو تطبيق العمل على قدور المستقبل ايضا لا تفرق بين التقييد والعمل لكن حتى على القول بان التقليد هو التزام النفسي للعمل مع ان سيرو بيلان لا يرى ذلك بل يرى ان التقليد والحكم استداروا ان التقليد تزمنا بان هو التزام نفسي للعمل مع لا نتناقش لماذا لهذا الالتزام النفسي للعمل فلا يوجد عندنا تفكيك بين التقليد وبين العمل حتى نجعل مسألتين ونطرح مسألتين هل أن تقليده البقاء صحيح أو ليس بصحيحين ثم بعد فرض عدم الصحة نسأل هل أن أعماله صحيحة أو ليس بصحيحة هذا سؤال لا يصحان بل من الأصل نقول إنسان بقي على تقليد ميت من دون أن يرجع للحياة بعد أن يرجع هل ألا أعماله صحيحة أو ليس بصحيحة بعد ما طرح السؤال تقليد البقاء صحيح وعلى فرض انه غير صحيح وبالنتيجة انه لا تبكيك عندنا بين مقام التقليد وبين مقام العمل ولا موضوعية للتقليد في نفسه لذلك كبرى أصل كبرى لفرحها من قلد بلا تقليد أم له جديد كبرى لا بل جميع هذه الصور تشترك في بكبرى هي من عمل بلا تقليد بالنتيجة هو عمل بلا تقليد صحيح ومن عمل بلا تقليد حكمه البطلان ظاهرا ثم يعرض أعماله فإن تبين أنها صحيحة فهي صحيح وإن البطلان واضحين صواب بدار نرى الأعداد في المقام سبعة غ وسيب يعني فقط المعلق والبقية ما يرى يرو الكلام سيدي كامل مسألة الثالثة والخمسون قرأناها آنس سأل تقديم التقديم مسألة الرابعة والخمسون النقصة الوكيل في عمل عن الغير وكيل كإجراء عقل أو لعطاء خمسة أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليده لا نفسه إذا كان مختلفين طبعا مقلده معه وكذلك الوصي يعني, يعني يجب أن يعمل بتقليد الموصي لا بتقليده في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه أو صبعا يستئجر له أجيرا يستاجر لأجير يعمل بمقتضى تقليد الموصي ومو مختبى تقليد الوصي أو الأجير نفسه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت الا وهو en dan أكو عدنا عناوين تارة يكون الآتي بالعمل متبرعا تارة يكون وليا وتارة يكون وكيلا تارة يكون وصيا وتارة يكون اجيرا عدنا اكتبا الآتي بالعمل إذا كان متبرعا إنسان يعلم بأن الميت الفلاني مشغور يتلن بالحاج ما حاج وهو يتبرع بإسقاط ما في المدين هنا المتبرع يعمل بتقليد نفسه، ومو بتقليد الميت لماذا؟ لأنه مخاطب بالاصاله أكو خطار استحداؤي استحب أن تفرغ ما في ذمه الانسان عنه استحباب موجود فهو المخاطب بالخطاب الاستحبابي بالاصاله بما انه مخاطب بالخطاب الاستحبابي بالاصاله فرد ما في ذمه الميت لذلك بما انه هو المخاطب بالعمل فلا محاله يجب ان يكون العمل على طبق ما على طبقه تقليديه انه هو المخاطب بالعمل فرد ما في الميت وكذلك اذا كان وليا كالولد الاكبر عندما يقضي عن ابيه على فرض انه واجبنا الا في كلاهما هل يجب على الولد الاكبر القضاء عما تاثر والده او لا بعض يبقي بعض يحتاط سياق الوجودين على فرض انه يجب على الولد الاكبر ابو خطاب خاص مخطى بالميت الأصالة. أيها الولي اقضي ما فات أباك خطاب بالاصاله موجه إليه مو خطاب الميت يبتقل لك لا نعنى انتقى خطاب الميت بلاه ان خطاب الميت يصفق مودي هو مخاطب بالأصالة اقضي ما فات أباك بما أنه مخاطب بالأصالة إذن يجب أن يكون عمله على طبق نظره تقليدا أو اجتهادا لا على في تقليد الميت اكتب الأشكال أما إذا كان الذي العامل وكيلا عن الميت يقولون بأن الوكيل يقولون الوكيل وجود تنزيلي للموكل، فعمله عمله بحيث ينتسب عطفا إليه. يقال عقد فلان على فلان، ما يقال عقد الشيخ، وقلت عن فلان على فلان، وعقد فلان على فلان. عمله من سرده إلى الموكل. فالوكيل وجود تنزيلي للموكل وعمله عمله عرفان بنسبي إليه ولا محاله حينئذ لا يوجد خطاب موجه للوكيل بالأصل فالخطاب موجه للموكل الخطاب موجه إلى الموكل إلا أن الموكل اعتبر الوكيل كسائر جوارحه وكسائر ادواته التي يستخدمها في الاتيان بالعمل فهو وجود تجزيلي لا لا يتخطرها للاتيان بالعمل والخطاب الافارق متوجهه جنون للموكل كما ان الموكل في عمله المباشرين يجب أن يراعي نظره هو في جهلا او تقليدان كذلك في عمله التسبيدي لان هذا عمله لأن عمله هذا تسبيدي لا مباشرين كما يجب في عمله المباشري أن يراعي نظره اجتهادا او تقليدا في عمله التسبيدي ايضا يجب أن يراعي نظره اجتهادا او تقليدا فلا يحق للوكيل إجراء العمل على تلقي نظره بل على نظره الوكيل إنما الكلام بينهما في الوصي والاجيره هل ان الوصي يراعي تقليد الموصي او ان الوؤجير يراعي تقليد النفس او يعد المستاجير اما بالنسبه الى الوصي ظاهر كلام سيدنا قدس الروح انه يراعي تقليد الموصي لا تقليد نفسه باعتبار انه يرى ان الوسيكه وكيل معنى الوصايا نلوصايا لغتنا وعرفان وعمل وسيل وجود تنزيل للموسيل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل لا محاله لا يوجد خطاب بالأصالة متوجه إلى الوصيل والله بد أن يراعي في ذلك تقليل الموصية والشهاد الوصيل ولكن يظهر من بعض الأعاظين بأن الوصيل راح تقليل نفسه التقليل الموصيل باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قاب الخطاب المتوجه الموصيل فان ذلك الخطاب قد سقط لموته فانه سلجيه ابو خطاب للوصي بعنوان انه وصي ابو خطاب مثل ما خطاب شرعي الولد الاكبر بعنوان انه ولي بعنوان انك وليون مخاطب بالاصاله بالقضاء عن ماتت والده انت ايضا بعنوان انك وصي مخاطب بالاصاله أقوف الطاب متوجه بالأصالة للوصي أن يقضي بعد أن التزم بالوصايا، بعد أن التزم بالوصايا أن يؤدي ما وصاه به الميّن. أقوف الطاب مباشرة المتوجّل، سواء كان خضاب مستنداً أو خضاب وجود. الممقبض الطاب مباشر، أقوف الطاب بالأصالة متوجه للوصي. صحيح أن الوصايا لغتان. سيدنا تركض على معنى الوصايا دغة وعرفة صحيح أن معنى الوصايا لغه وعرفة كون هذا نائب عن هذا كون هذا وجودا تنزيليا عن هذا لأن المدار ليس على العنوان المدار على الواقع الواقع أن هذا مخافض بخطاب بالأصالة وهو أنك أيها الوصي أد ما وصيت به أو منتزمت به فالنتيجه لابد ان يرائي نظر نفسه لا نظر النفسي فواضح لذلك يرون انه هنا في تعليقه الشيخ العراقي يقول الوصي يعمل بوظيفه نفسه كذلك سيد الإمام يقول يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه أما بالنسبة إلى الاجير أما بالنسبة إلى الأجير فقد يقال بأنه هو الاجير المفروض أن يعمل بمقتضى تقليد مستأجر لأنه لا محاله الفطار متوجه الى المستاجير وليس له هو فهو نائب عنه فلا بد ان يعمل بمقتضى تقليد المستاجير ولكن قد يقال في المقام بأنه قد يقال هنا بان الاجير اذا علم بمقتضى اجتهاده او تقليده إذا علم ببطلان فهو المستأجر كيف يؤدي بالعمل على مع علمه ببطلات العمل على فهو المستأجر لا يجب الشعر منه قدر بطلاته لأنه فعل يؤدي مع نظام الطاقة مع علمه ببطلات العمل على فهو المستأجر فالأدير لكذا نشعر منه قصد القربة لعلمه بالعمل. بعد ان لا يتمشى من قصد القربة يبطل العمل. فإذا بطل العمل إذن هو غير قادر على إديان بعمل صحيح. من يدري العمل صحيح؟ لأنه لا محال جميع الأعمال بنظره باطله فإذا كان الاعمال بنظره باطله فلا يتمشى من قصد القرب إذن هو غير قادر على إديان بعمل صحيح. وإذا كان غير قادر علي كان دعم المصنين فالإجارة باطلة لأنه يشترط في متعلق الإجارة أن يكون مقدوران والمقروض من الأجل مقادر أجربوه على القيام بعمل صحيح وهذا غير رئي العمل صحيح لأن العمل بنظري باطل ومطلوب بتقليد المستأجر والمصنين بنظري باطل فلا نحن تبطل الإجارة يشترط في متعلق الإجارة أن يكون مقدورا ولعمل الصحيح في المستجد غير مقدور لأنه قاطع بلطفان تقليد المستجد والاجاره حينئذ مقتدر فلا محاله لا بد ان يكون على طبق تقليد نفسه وإلا على طبق تقليد المستجد يكون معاما بنظره باطل والاجاره غير صحيحه فلكي نصحح الاجاره لا بد ان يراعي تقليد نفسه صواب waarvan men zei dat dat hij een man إذا علم بطلان تقيد المستاجر صح وإذا اختلفوا معه في الفتوى ومع ذلك يحتمل صحة عمله فإنه يتمشى من قصد القربة مع احتمال البطلان لا مع العلم مع احتمال البطلان يتمشى من قصد القربة وإذا تمشى من قصد القربة صحة العمل فالإجارة في نئلة مويدة صحة صار واضح؟ إذا ك... وكذلك الوصيفي مثلما اذا كان وصيا في استئجار الصلاه في عام يجب ان يكون على فت وففت وففت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت وفت أما لحظة حيات الشيخ العراقي لو أخذ, لو أخذ الموصي أو المؤجر خصوصيته في العملية يعني اشترط على الوصي أن يكون العمل على طبق نظره هو أو اشترط على الأجيل على أن يكون عمل على طبق نظره هو فلا يجب أن يستخدم على خصوصيته فلا يجب أن يجب أن يستخدم فللاجير والوصي العمل بوظيفه نفسه ظاهر كلام الشيخ آه. ظاهر كلام الشيخ حتى الله انه للاجير والوصي فللاجير والوصي العمل بوظيفه نفسه ظاهره ان له العمل بوظيفة نفسه يعني انه كما انه بعنوان الوصايا يكون وجودا تنزيليا للوصي وبعنوان الاستئجار يكون وجودا تنزيليا للمبجر فله هو يجب العمل على طبق وظيفه المبجر والموصي وبعنوان ان له خطابا خاصا بعنوان انه وصي له خطاب خاص بعنوان انه اجير طبعا اجل ايضا له خطاب انك ان تؤدي ما استجبت فيه بكمانه فإن راع الخطاب المتوجه اليه يعمل بوظيفه نفسه إن راع الخطاب المتوجه لمن هو نائب عنه ياتي بالعمل شنو بوظيفته له هذا و حق هذا, وله حق هذا سيد الامام رحمه الله يقول يعمل الوصي بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستجابه استئجار غير المستأجر عليه نفس الاستئجار شروط الاجاره الان الوصي يستاجر واحد بيقوم بالعمل عن الوصي نفس الاستئجار شيء والعمل المستاجر عليه شيء ماخر. نفس الاستئجار خذ وظيفه الوصي بعد وظيفه الوصي نفس الاستئجار وظيفة الوصيل وظيفة الموصي، فيراعي في شروط الإيجار وظيفة نفسها وظيفة الموصي، لا علاقة الموصي بنفس الاستئجار الموصي أصلًا المستأجر فيه لا بالاستئجار نفسه، صار واضح؟ وأما الأعمار التي يأتي بها الأجير، فيأتي على وفق تقييده هو، لأنه إلى فتاة خاص، والأحوف مراعاة تقييد الميت أيضاً. أوه. بتوافقه. لو وصى باستئجار عمل محسوس للبيان، فلا يجزد خلفه، وكذلك الأجير إذا أجله على عمل محسوس على تفريغه، ذلك. وهم لو وصى بالعمل بلا خصوصيين فالوصي يعمل بتفريغ نفسه، وكذلك الأجير. في اعتبار الخطاب الموجه هما بالمباشرة وبالاصطاد. Thank you.